يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنس والأنصاب والأذى رجس من عمل الشيطان رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 فجزاء أمثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام أو عدل ذلك الصيام ليذوق وباذ أمره عاف الله عما سلف وَمَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ